الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد معنا اليوم سؤال السادس عشر أسلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صارح فوزان الله قال السائل جماعات الدعوة كثرت, كثرت الآن والدعاة إلى الله كثر ولكن الاستجابة قليلة فما السر في ذلك فأجاب الشيخ أعزال الله خير نحن لا نشجع على كثرة الجماعات في الدعوة وغيرها نحن نريد جماعة واحدة صادقة فدعي الله على بصر أما كثرة الجماعات وكثرة المناهج فهذا مما يسبب الفشل والنزاع والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وقال جل ذكروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نريد جماعة واحدة تكون على المنهج الصحيح والدعوة الصحيحة إلى آخر الكلام من الزهر الأخير نحن سبق وتحدثنا عن موضوع تعدد الجماعات بل هو أحد أسباب عزوف كثير من الناس عن اتباع الحق وهو صادم لهم عن ذلك وسبب للتفرط هذه الأمة وتشتيتها وإلى ضعفها الذي و إلى ضعفها الذي يُبيَأ فيه الآن هذا بالنسبة للجماعات قد تقدمت كلام عن هذا أنه. بالنسبة للدعوة لماذا كثير من الناس لم يستجيبوا للدعوة الآن عندنا أمراض الأمر الأول يتعلق بالدعوة والأمر الثاني لا يتعلق به هو بيد الله سبحانه وتعالى فاستجابة الناس للدعوة تتوقف على هذين الأمرين الأمر الأساسي هو هداية الله سبحانه وتعالى له فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالهداية ليست بعيدين وليست من عملي هداية التوفيق أن يوفق الله سبحانه وتعالى عبده لاتباع الحق هذا بيد الله ليس بيد الداعية الداعية وظيفته كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن عليك إلا البلاغ فوظيفة الداعية البلاغ تبليغ الرسالة الدعوة الناس إلى الحق بس طيب قبولهم هذا الحق واتباعهم له هذا بيد الله سبحانه وتعالى لا علاقة لك به أنت سبب جعلك الله سببا فقط طيب الآن هذا السبب كي يكون مؤثرا كيف يكون نافعا نأتي الآن إلى وظيفة الداعية الداعية هذا كي يكون ناجحا ويقبل الناس على دعوته الذين أراد الله له الهداة فيكون هو سببا لذلك هناك امور اوجبها الله سبحانه وتعالى عليه حتى تكون دعوته مناف اولا العلم ففاقد الشيء لا يعطيه كي الناس بالعلم ثانيا طريقة دعوة الناس وهذان الأبعال قد تحدثنا عنهما في الأسئلة السابقة الأمر الثالث وهو أهم الإخلاص إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى الداعية إذا كان مخلصا أخرت كلمته في الناس وسمعها الناس وقبلوها بغض النظر اهتدوا أم لا لكنها تكون مسموعة ولها تأثير عندما تأتيك كلمة واحدة جلة واحدة تأتيك من عالم لا يكون لها ذاك الأثر الذي يكون عندما تسمعها من عالم آخر إخلاص هذا العالم في دعوته يجعل الله سبحانه وتعالى في كلمته تأثيرا في النفوس هذا لا شك له أثر وله دوء انظروا إلى البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في دعوة الأئمة الأربعة نباز بن عثيمين شيخ ألباني شيخ مقبل وادئ هؤلاء المشايخ الأربعة هم مجددوا الدين في هذا العصر انظروا البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في دعوتهم قد عمت الأرض بك. وهذا الله سبحانه وتعالى من شاء، لكن دعوة السنة انتشرت انتشارا عظيما، وأقيمت حج على الناس، وقبل, وقبل دعوتهم الكثير من الناس، وتجد لكلماته آثارا في النفوس أكثر من غيره، من كثير من الناس. <تصفيق> الإخالص له دور كبير في أثر دعوتك، وهذا الأمر هو مزلة الأقدام اليوم. تجد الدعاء كثير، حتى من الذين يزعمون أنهم على السنة وعلى منهج السلف الصالح، لكن تجد بينهم نزاعات على الرئاسة والصدارة. وتجميع الشباب وتكتيرهم حوله موجود هذا موجود في ساحاتكم الآن بين هذا النزاع على الرئاسة وتجميع أكبر قدر ممكن من الشباب حوله يؤدي إلى التنازع مع أخواني من المشايخ لأن كل واحد يريد أن يخطف الشباب إلى جهته فتنتج النزاعات والاختلافات والإنشقاطات والتفرق في أبناء المنهج الواحد هذا واقع نراه ونشاهد هذا من عنده علم يعرف سبب التنازع بين زيد وعمر هو وهذا يؤدي أحيانا إلى الحسد أيضا أخاه عندما يجد حوله كثير من الشباب هو في نفسه يريد هذه الرئاسة وهذه الصدارة فيحصل منه حسد للطرف الآخر والحسد يولد مفاسد عظيمة منها الكذب هذه أعظم مفاسد يؤدي إليها الحسد لابد الحاسد لابد أن يكذب من أجل أن يجد ما في صدره على المحسود فيكذب ويلفق له الأكاذين <تصفيق> ويذهب يبحث ويفتش بزعمه أنه يبحث من أجل أن يحمي الشريعة لكن هو في الحقيقة حاسم يريد أن يسقط المحسوم من أجل أن يأخذ مكانه هذا هو الحاسم هذا هو عمل الحاسم هذا الداء موجود اليوم كثيراً لذلك ركزنا عليه وهو وهو مخل بالإخلاص طيب لو قلت لي كيف سأكون مخلصا في دعوتي فنحن نعلم ما في عندنا إشكال ولا نحتاج إلى سرد كثير من الأدلة على وجوب الإخلاص في كل عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فالحمد لله ما منكم إلا ومن درس حتى على الأقل من الثلاثة وعلم هذا الأساس أنا لله الدين خالص وما أمر إلا ليعبد الله ونفسينا له الدين فالعمل كله يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى يعبد طيب كيف أكون مخلصا في دعوتي حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بها ضعف ذلك ثلاثة أدن فضها واستحذرها دائما عشان تستحضر معناها كي توضي نفسك قلبك عليه الدليل الأول قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله إذاً أنا أدعو إلى الله استجابة لأمر الله أدنى الله أهلاً إذا حققت هذا المعنى في قلبك، ولم يكن لك مقصود دنيوي في دعوتك لا تريد جمع المال من الناس لا تريد الرئاسة والصدارة أعظم دائين على طلبة العلم <تصفيق> في بقصدي وإنما تريد طاعة الله في ذلك لأن الله أمر بالدعوة فأنا أدعو إلى الله سبحانه إلى سبيلي إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لا أدعو لنفسي لا يهمني أن يجتمع الشباب حولي ويتكتنوا عندي لا يأتون يذهبون لا يهم المهم في الموضوع أن ينتفع بكلامي حتى يكون لي الأزل لآذى وأكون سببا في هدايته لا أغضب عندما أجد أحد طلبت ذهب إلى عالم آخر من العلماء السنة يستفيد منه حتى لو ترك درسي وذهب إلى درسي لا عندي مشكلة ليش؟ لأنني أنا أريد له الهداية وهي إن شاء الله تحقق عندي أو عند ذكاء علم الصم الأخر هذه معاني تجدها في نفسك دائما عالج نفسك أولا بأول وصراعك مع نيته يبقى دائما لا تموت يقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من الإخلاص إخلاص صعب ما هو شه لكن تحتاج دائما أن تكون في جهاد واستغفار وتوقف وتصحيح نية على طول قلوا أنت تعمل الدليل الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن بي طالح رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم عمر النعم اللي هي الإبل الحمراء كانت أنفس أنوال العرب يعني هداية رجل واحد خبر لك من نعيم الدنيا من أموال الدنيا لأن هذا الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى فأنت تحرص على هداية الناس من أجل أن يكون لك هذا الأجل عند الله سبحانه وتعالى والدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإستام سنة حسن فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام السعر السنة الحسنة هي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أميتت بين الناس أو وجد شخص لا يعلمها وعلمته وعلمته يقول لك هذا الأجر العظيم فإذا علمها بغيره كلما استفاد الناس من هذا التعليم كلما كان لك أجر هذه المعاني هي التي تحرص عليها في دعوتك وتعالج بيتك ليلة نهار عليها وتجرد قلبك تماما من منافع دنيوية مالية رياسية جرد نفسك نظف قلبك من هذا المعنى في دعوتك إلى الله ستنظر بعد ذلك إذا أراد الله هداية الخلق على يديك هذا لا يلزم حتى وإن كنت مخلصا وكنت على علم وكان أسلوبك حسناً كما أمرت وحققت كل شيء في الداعية الصحيح لا يلزم بعد ذلك أن تحصل الغاية وهي الهداية لأن الهداية بيد الله لمن يشاء ومن يشاء من أين قلت هذا؟ قلته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه رجلان ويأتي النبي وليس معه أحد الرجل والرجلان ولا أحد قد تحققت في الأنبياء جميع صفات الداعي الناجح الداعية بحق لأن الله سبحانه وتعالى استطاعهم وعلمهم ووجههم ومع ذلك يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان إذن لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد بأولئك القوم هداية وتوفيقا وإنما أقام عليهم الحج بهذا الدب إذن فحقق أن تواجبك بالإخلاص العمل لله أولا ثانيا الدعوة بعلم ثالثا الحكمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا حققت هذا كله فقد عملت بما أوجب الله عليك وعليك بالدعاء كي ينفع الله سبحانه وتعالى بك وكي يعود هذا النفع عليك نصر الله لذلك ونقوم التوفيق والسداد والله عليك.